إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَنْتَهُدُ من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصد النظام مَن كَانَ آيَاتِ اللَّهِ قَدْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدعوا مع الله الهًا آخر لا إله إلا هو قل هو الذي أنشأكم وإسكنكم ولا هو بميت ولا حي لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لَام حَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا وَقَوْمَ قَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ نَظِيرًا لَّهُمْ وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ الله ீிஃப இல வஹி